ثم سوَّه ونفَخَ فيهم روحه وجعل لكم السمع والبصر والأفِدَة قليلاً ما تشكُون وَقَالُوا أَإِذَا أَضَلَّنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ ب لقاء ربهم كافون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وَكَلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ ذَاكِ سُرْؤُوسِهِمْ عِيدَ وَبِهِمْ رَبَّنَا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 لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات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 من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أو لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجوز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأفسهم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 انتظروا